بسم الله الرحمن الرحيم تبت يباء بلهب وتب ما أغنى عنه ما وما كسبت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد